الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يوم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 قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا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 قَبَلًا فكيف كان نكيد أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافّة ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء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 بَلَدُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 إنما العلم عند الله قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفتا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 أو قم غورا فمن بما